إهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الظلين بسم الله الرحمن الرحيم أرف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 قَائِلِي كَوَالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ أُولَئِكَ عَلَى هُدًى مِنْ رَبِّهِمْ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا سَوَاءٌ عَلَيْهِمْ أَأَنْذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ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 ويمكين يخادعون الله والذين امنوا وما يخدعون الا انفسهم وما يشعرون في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضاً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 وإذا قلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعنهون أولئك الذين اشتروا ولاله بالهدى فما ربحت تجارته وما كانوا مهتدين مثلهم كمثل الذي استوقد نار فلاما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وأتوه ظمات ال لا يفَصرون صُّ بُكم عمون فَهُم لا يَرجعون أَْكَ صَجب مِنَ السَّمِ فِيهِ النمَاتُ وَرعد وَبَق يجَعللُونَ أَصَابِهُم في آذانهِم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 دَ وَأَُم تَعلَمُون وَإِنكُ تُمْ فيِي وَيبِم مِن نَزَّلنَا على عَبِدن فَأت بِسُورََةٍ مِفْلِهِ وَدَع وَدَعوشُ هَدَكُم من دون الله إن كنتم صادقين فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة وعدت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 وما يضل به إلا الفاسقين الذين ينقلون عهد الله من بعض ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويبسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون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 قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفق الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لَا تعلمون وعلم آدم الأسماء كلها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 قلَ يَ آادَمُ أَن بِعُوه بِأَسمَائِهِم َلَما أَ بَهُ بِأَسمَِهم قلَ أَلَم أَقَُّكُمْ إِي أَلَم غَيبَ السَّمواتِ وَالأَوضِ وَأَْلَم وَأَلَمُ م تُ بِدُونَ تَكْتُمُونَ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَرَاءَ اسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ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 بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين فتلقوا آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم قلنا اهبطوا منها جميعا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 أتأمرون الناس بالبر وتنسلون أنفسكم وأنتم تتنون الكتاب أفلا تعقلون واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشرين الذين يظنون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 وفي ذلك بلاء من ربكم عظيم وإذ فرقنا بكم البحر فأنجيناكم وأورقنا آلَ فرعون وأنتم تنظرون وإذ وعدنا موسى أربعين ليلة ثمانية. اتخذتم العجل من بعدي وأنتم ظالمون ثم عفونا عنكم من بعد ذلك لعلكم تشكرون وإذ آتينا موسى الكتاب والفرقان لعلكم تهتدون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 119. وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة فأخذتكم الصاعقة وأنتم تنظرون 110. ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون وَغَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَى كُلُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَمَا ظَلَمُونَا وَلَكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يُظْلِمُونَ وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ فَكُلُوا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 من السماء بما كانوا يفسقون وإذ استسقى موسى لقومه فقل نضرب أصاك الحجر فانفجرت منه اثنتا عشرة عينا قد علم كل أناس ما وَشَرَابُهُم مِّنَ الرِّزْقِ اللَّهِ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَن نَّصْبِرَ عَلَىٰ طَعَامٍ وَاحِدٍ فَدَعْنَا رَبَّكَ يُخْرِجْ لَنَا مِمَّا تُنبِتُ الْأَرْضُ مِن بَقْلِهَا وَقِثَّائِهَا وَفُومِهَا وَقِفْ سَائِهَا وَفُومِهَا وَعَدَسِهَا وَبَصَلِهَا قَالَ أَتَسْتَبْدِلُونَ هو هُوَ أَدْنَى بِالَّذِي هُوَ خَيْرٌ اهْبِطُوا مِصْرًا فَإِنَّ لَكُمْ مَا سَأَلْتُمْ وضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا برضب من الله ذلك بأنهم كانوا يكفلون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير الحق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابعين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم, فلهم أجرهم عند ربهم ولا غوف عليهم ولا هم يحزنون وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم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 مسلمة لا شيئة فيها قالوا الآن جئت بالحق فذبحوها وما كادوا يفعلون وإذ قتلتم نفسا فاداوأتم فيها والله مخرج ما كنتم تكتمون فقلنا اضربوه ببعضها كَذَلِكَ يُحْيِي اللَّهُ الْمَوْتَى وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ثُمَّ قَسَتْ قُلُوبُكُم مِّن بَعْدِ ذَلِكَ فَهِيَ كَالْحِجَارَةِ أَوْ أَشَدُّ قَسْوَةً وَإِن مِّنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ وَإَِّ مِن هَالَمَا يَشَقَّكُ فَ يَخْرُلُ مِنْ غُلمَ وَإَِّ مِنْ هَالَ مَا يَهْدِق مِن خَشيَة الل وَمَ اللهَّهُ بِغافِلٍ عما تعملون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 وَإِذَا خَلَبَ بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ قُلْ أَتُحَدِّثُونَ بِمَا فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ لِيُحَاجُّوكُمْ بِهِ عِندَ رَبِّكُمْ أَفَلَا تَعْقِلُونَ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 هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون وَقَالُوا لَن تَمَسَّنَا النار إِلَّا أَيَّامًا مَّعْدُودَةً كُلَّتُمْ كل عِندَ اللَّهِ عَهْدًا فَلَن يُخْلِفَ اللَّهُ عَهْدَهُ أَمْ تَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ بَلَى مَنْ كَسَبَ كسب سيئة وأحاطت به خطيئته فأولئك أصحاب النار هم فيها قالدون والذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك أصحاب الجنة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 147. وقاموا الناس حسنا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ثم توليتم إلا قليلا منكم وأنتم معرضون وَإِذْ أَخْلْنَا مِيثَاقَكُمْ لَا تَسْفِقُونَ دِمَاءَكُمْ وَلَا تُخْرِجُونَ آنفُسَكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ ثُمَّ أَقْرَوْتُمْ وَأَنْتُمْ تَشْهَدُونَ مَا انْتُمْ هَؤُلَاءِ تَقْتُلُونَ أَنْفُسَكُمْ وَتُخْرِجُونَ فَرِيقًا مِنْكُمْ مِنْ دِيَارِهِمْ تَوَاهُرُونَ تَوَاهُرُونَ عَلَيْهِمْ بالإثم والعدوان وإن يأتوكم أساغا تفادوهم وهو محرم عليكم إخراجكم أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منهم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 ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون وقالوا قلوبنا غلف بل لعنهم الله بكفرهم فقليلا ما يؤمنون ولما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 قُلْ فَلِمَ تَقْتُلُونَ أَنْبِيَاءَ اللَّهِ مِنْ قَبْلُ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ وَلَقَدْ جَاءَكُمْ مُوسَى بِالْبَيِّنَاتِ ثم اتخلتم العجل من بعده وأنتم ظالمون وإذ أخلنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة واسمعوا قَالُوا سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا وَأَشْرِبُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْعِجْلَ بِكُفْرِهِمْ قُلْ بِئْسَمَا يَأْمُرُكُمْ بِهِ إِيمَانُكُمْ قُلْ بِئْسَمَا يَأْمُرُكُمْ بِهِ إِيمَانُكُمْ إِن كُنتُمْ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 والله عليم بالغالبين ولتجدنهم احرصا على حياه ومن الذين اشركوا يود احدكم لو يعمر الف سنه وما هو بمزحزحه من العذاب ان يعمر والله بصير بما يحلم والمن كان عدوا لجبريل فانه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديك وهداه وبشرى للمؤمنين من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 وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَغَابْ مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ وَلَبِئْسَ مَا شَرَّوا بِهِ أَنْفُسَهُمْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ وَلَوْ أَنَّهُمْ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَمَثُوبَةٌ مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ خَيْرِ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 وَدَّ كَثِيرٌ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يُدْنُونَكُمْ مِنْ بَعْدِ إِيمَانِكُمْ كُفَّارٌ حَسَدَ حَسَدًا مِنْ عِنَادِ أَنْفُسِهِمْ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ الْحَقُّ فَاحْفُوا وَاسْفِحُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ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 بَلَ مَن أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ فَلَهُ أَجْرُهُ عِندَ رَبِّهِ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ فَلَهُ أَجْرُهُ عِندَ رَبِّهِ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ وَقَالَتِ الْيَهُودُ لَيْسَتْ نصارى على شيء وقالوا انصارى ليست اليهود على شيء وهم يتلون الكتاب كذلك قول الذين لا يحلمون مثل قولهم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 117. لهم في الدنيا خذي ولهم في الآخرة عذاب عظيم 118. ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله إن الله واسع عليم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 ولئن اتبعت أهواء بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي الجن ولا نصير الذين آتيناه الكتاب يتلونه حق تلاوته يؤمنون به ومن يكفر به فأولئك هم الخاسرون يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فوضلتكم على العالمين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 مقام ابراهيم مصلى وعهدنا الى ابراهيم واثنائيل ان تطهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ جَعَلْ هَذَا بَلَدًا آمِنًا وَارْدُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ مَنْ آمَنَ مِنْهُمْ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ قَالَ وَمَنْ كَفَرَ فَوْمَتِّعُهُ قَلِيلًا ثُمَّ أَوْطَرُهُ إِلَى عَذَابٍ نار وبئس المصير واذا يرفع ابراهيم القواعد من البيت واسماعيل واذا يرفع من البيت واسماعيل ربنا تقبل منا انك انت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 يُنَزِّلُ مِيعَجُ نُ عَلَيْهِمْ آيَاتِكَ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ وَمَن يَرْضَبُ عَن مِلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَن سَفِهَ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 إِنَّ اللَّهَ اشْتَافَى لَكُمْ الدِّينَ فَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنتُم مُّسْلِمُونَ أَمْ قُتِلْتُمْ شُهَدَاءَ إِذْ حَضَرَ يَعْقُوبَ الْمَوْتُ إِذْ قَالَ لِبَنِيهِ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 تِلْكَ أُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ لَهَا مَا كَسَبَتْ وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ وَلَا تُسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَحْمِلُونَ وَقَالُوا كُونُوا هُودًا أَوْ نَصَارَى تَهْتَدُوا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 هُنَا أُوتِيَ مُوسَى وَعِيسَى وَمَا أُتِيَ النَّبِيُّونَ مِنْ رَبِّهِمْ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِنْهُمْ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنتُم بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا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 قُلْ أَأَنْتُمْ أَعْلَمُ أَمِ اللَّهُ وَمَنْ أَوْلَىٰ مِمَّنْ كَتَمَ شَهَادَةً عنده مِّن تَقْوَىٰ بِاللَّهِ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ لِّمَا تَعْمَلُونَ ذَٰلِكَ أُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ لَهَا مَا كَسَبَتْ وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ وَلَا تُسْأَلُونَ عَمَّا عم كَانُوا يَعْمَلُونَ